وَأَفِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهِّرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه المصير اامنتم من من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ خَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُمَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدِ لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أنسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي ثَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْطَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا